انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا اتيت عليهم ايات زادتهم ايمانا زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومن وكنهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومركزه ورزق كريم كما بالحق وان فريقا من المؤمنين لكادهم يجادلونك في الحق بعدما تبين لك انما يتاقون الى الموت وهم ينبذون وابعد عندكم الله بعد القرب